وخش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى التاعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر فدعا ربه أني مغلوب فانتطر ففتحنا أبواب السماء